بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو اليه المصير ما يوج فاروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذو وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فاخذتهم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَطَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا سنتك كل شيء رحمته وعلمه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم وردنا وعدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم ومن 129. وقهم السيئات ومن تقل السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم 120. إن الذين كفروا 122. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 123. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا, فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذات الله وحده كثرتم وان يشرك به اتم منه فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياتي وينزل لكم من السماء رزقا وما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 the <laughs> 119. فتيد القلوب لدى الحناجر كاظمين 110. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 111. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وادرهم يوم الازفه اذ قلوب لد الحناج ركاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائله الاعين وما تخفي الصدور 112. والله يقضي بالحق 113. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء 114. إن الله هو السميع البصير 115. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 129 كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم, فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق 120 ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَقَارُونَ فَقَالَ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 119. قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 110. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 111. وما الله يريد ظلما للعباد 112. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم الدين يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ جَاءَ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابِ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كذلك يضع الله على كل قلب متكبر جبا وقال فرعون يا زمان ابن لي صرحا لعلني اغرق الاسباب هذه اسباب السماوات فاطلئ الى وَكَذَلِكَ كَذَّبُوا لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَانَ يَفْعَلُ فِرْعَوْنُ إِلَّا فِي تَبَاهِي وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ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 ويا قوم مالي ادعوكم الى النجات وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك بي ما ليس بي لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم 118. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسلفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله صير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بأل فرعون سوء يَتَّحَجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَلْتُمْ مَغْدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ طَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَدَيْنَا الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال اننا لننصر رسلنا وال الشادي يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سواد النار ولقد اتينا اذكر انوعد الله حق واستغفر لذنبك واسبح واسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتى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 وصير الذين امنوا وعملوا الصالحات وللمسيك قليلا ما تذكرون ان الساعة لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مُدَاخِرِينَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ رِزْقًا 121. فضل على الناس ولكن أكثر الناس, ولكن أكثر الناس لا يشكرون 122. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا يشكرون 129. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 110. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم 112. فتبارك الله رب العالمين 113. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين 114. الحمد لله رب العالمين قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لن يجاني لمن جااني البينات من ربي وامرْت ان اسلم وامرْت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من فَثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا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 126. كذلك يضي الله الكافرين 127. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون 128. أدخلون لن خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين <تصفيق> ادخلوا ابواب جهنم لن خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين واصبر <تصفيق> ان وعد الله حق فاننا نريان كَبَاذَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَخُصَّ عَلَيْكَ وَمَن كَانَ لِرَسُولٍ أَي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 وَلَكُمْ فِي النَّاسِ مَنَافِعُ وَلِتَبْنُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَةٍ آيات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 فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَغْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا إِنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا نُشْرِكُ